شبكة كتاب الله تقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أم لم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم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 بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنَّا تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِي كَهُمُ اللَّهُ فَسَيَكْفِي كَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ اللَّهُ إِلَهًا إِلَهُ إلا هو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 في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل, واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس, التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أزل الله من السماء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 من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خله ولا شفاعه والكافرون هم الظالمون الله لا لا إله إلا هو الحي القيوم الحي القيوم لا تأخذه سلة ولا نوم الحي القيوم لا تأخذه سلة ولا نوم له ما في السماوات له ما في السماوات وما في الأرض ماذا الذي يشفع عيده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء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 انفصام لها لن انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا اولياءهم الطاغون الظلمات أولئك أصحاب النار أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لله ما في السماوات وما في الأرض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 الله على كل شيء قدير آمن الرسول بما انزل اليه من ربه آمن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون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 إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تآخذنا إن نسينا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 تم مولانا وارحمنا ان اتم فانصرنا على القوم الكافرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا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 الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد،, لهم عذاب شديد والله عزيز ذو اتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. والذي في هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلههُ هو العزيز الحكيم اذ بولله من الشيطان الرجيم شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو لا اله الا هو العزيز الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قُلِلَ هُمْ مَمَالِكَ الْمُلْكِ قُلِلَ هُمْ مَمَالِكَ الْمُلْكِ تؤتي الْمُلْكَ من تَشَاءُ وَتَزِعُ الْمُلْكَ مِمَّا تَشَاءُ وَتُعِزُّ من تشاء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 إن ربكم الله الذي خَلَقَ السماوات وَالْأَرْضَ في سِتَّةِ أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بِأَمْرِهِ ألا له الخلق وَالْأَمْرُ تبارك الله رب العالمين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 اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذا النون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى, فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ, سبحانك إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ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 اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه وما اغني عنكم من الله من شيء إن الحكم الا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل توكيلون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولولا لا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله لا قوة إلا بالله إنت رني أنا أقل منك ما وولدا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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإنكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم وإنكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لم ما سمعوا الذكر ويقولون ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين بباب لهاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى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 لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا قوم أنا أجيب الله أجيب دعية الله وأأمن به يغفر لكم من ذنوبكم يغفر لكم من ذنوبكم ويجزكم من عذاب ويجزكم من عذاب أليم.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 الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنا يسبح له ما في السماوات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 الله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم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 Oh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 السلام اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الا ان اولياء الله لا خوف عليهم الا ان اولياء الله لا خوف عليهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنفر قضى ظهرك ورفعنا لك ذكرك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 اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم من ربكم وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمه للمؤمنين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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، فجعلناه هباء، فجعلناه هباء. أما ثورا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء فجعلناه هباء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 والذي أخرج المرعاة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها إذا زلزلت الأرض زنزالها وأخرجت الأرض أثقالها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 يعمل مثقال ذره شطيب يرى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فالله خير حافظا, فالله خير حافظا وهو أرحم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وحفظناها من كل شيطان رجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله فستذكرون ما ووفوض امر الى الله ان الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا فوقاه الله سيئات ما مكروا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 إن كل نفس لما عليها أحافظ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحدا الله الصمد لم يلد ولم يهلد ولم يكن له كفوا أحدا